وَتَرَىٰهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يُنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَافِجٍ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أُولِيَاءَ يَعْصُرُنَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَن يستجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ ان يومئذ وما لكم من نصير فَإِنَّ أَعْرَضُوا فَمَا أُرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا لِإِنسَانٍ مِنَ الْعَرْحَمَةِ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء وناثا ويهب لمن يشاء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 وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحينا من وراء حجابنا ويرسل رسولا فيوحي بإذنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن علناه نورا نهدي به من نشاء